بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لكم الليل إلا قليلا نصره أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورثني القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعام وأكوى مطيلا إن لفى في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثينا ربك المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكينا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم دليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجه الأرض والقبال وكانت القبال فهيبا إن إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعاهم رسولا فعصى فرعاهم الرسول فأخرناه أخذا مبيلا فكيف تتقون إن سفرتم يوما يجعل الوزان شيكا السماء منفطر به كان واجه محولا إن هذه تذكرة فمن شاء استخد إلى ربي شبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أكتا من ثلثي الليل ونشقه وثلثه وطاكفته من الذين نعلم والله يبدر الليل والنهار علم أن لن تشتوه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيسر من القرآن على سيكون منكم مرضى وآخرون يضردون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقادلون في سبيل الله فاقرعوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وعقرضوا الله كرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعما عجرا استغفر الله إن الله هو رزيم.